بطأ فرع ثمانية وأربعون ثمانية في أي أكتيفيتيته؟ العطلات أنشطة العطلات هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ كان هل يمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ كان مان لونين هل يمكن هنا استئجار مظله شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظله شمسية؟ كان مان هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ كان مان لونه ان بود هير هل يمكن هنا استئجار قارب. هل يمكن هنا استئجار قارب؟ <تصفيق> أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. أحب أن أغطس. أحب أن أغطس.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 هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Kalman Lejevansky هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Jag är kundbegånder. أنا مجرد مبتدئ. أنا مجرد مبتدئ جاي انا في مستوى وسط انا في مستوى وسط يا فيد التعامل مع ذلك جيدا أستطيع التعامل في ذلك جيدا وور أين التلفريك اين التلفريك هاتوت اسكيمد هل معك زلاجاتسكي هل معك زلاجات السكي هل معك حذاء سكي هل معك حذاء السكي